بسم الله الرحمن الرحيم. ألفنا من أحسب الناس أن يتركون إن يقولون آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتن الذين قبلهم فلا يعلم. اللَّهُ الَّذِي نَصَرَهُ وَلَا يَعْلَمُ الْمُنَافِقِينَ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَن يَسْبِقُونَا سَاءَ ما يَحْكُمُونَ مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ومن جاهد فانما يجاهد لنفسه ان الله لغني عن العالمين والذين امنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم, ولنجزينهم احسن الذي كانوا يعملون ووصينا الانسان بوالديه وإن جاهداك لتشرك فيما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لمدخلنهم في الصالحين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا ما, فإذا ما أودي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نص من ربك ليقول إن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين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 مع أثقالٍ، ولا يسألون يوم القيامة عما كانوا يفترون. ولقد أرسلنا نوحا إلى قوم فلبثتهم ألف سنة إلا خمسين عامًا، فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. فأنجناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين.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 نشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون وما أنتم بمعددين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من وليون ولا نصير والذين كفروا بايات الله ورقا اولئك يائسون من رحمتي والاولئك لهم عذاب اليم فما كان جواب قومه الا ان قال قتلون او أرقوه فأن إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَقَالَ إِنَّمَا التَّخَذْتُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أُوْثَانًا مَوْدَةً بَيْنَكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم الإيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين فآمن له لوط وقال وَقَالَ إِنِّي مهاجر إلى ربي رَبِّي هو العزيز الحكيم وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا في ذريته النُّبُوَّةَ والكتاب وَآتَيْنَاهُ أَجْرًا فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ولوطا إِذْ قال لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أحد من العالمين، أإنكم لا تأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكب، فما كان جواب قوم إلا أن قالوا إلا أن قالوا أتنا بعذاب الله إذ كنتم الصادقين. قال رب انصرني على القوم المفسدين.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 إلا امرأتك كانت من الغابرين ولما ان جاءت رسلنا نوطا سيء بهم وطاب بهم درعا وقالوا لا تخف ولا تحزن اننا منجوك, منجوك واهلك الا امراتك كانت من الغابرين إنا منزلون على أهل هذه القرية يجري من السماء بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها آية بينة لقومه يعقلون وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ فَكَلَّمُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ وَعَادٌ وَثَمُودُ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنْ مَسَاكِنِهِمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَضْعَفِينَ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 وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء ذاك مثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهل البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دونه وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك نآية للمؤمنين أتل ماذا أوحي إليك من الكتاب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 وأنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا واحد ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومنها أولا ذائما يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا ما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخضو بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا ما إلا الظالمون وقالوا لولذا أنزل عليه آيات من ربه قل انما الايات عند الله وانما انا نَذِيرٌ مبين اولم يكفيهم انا ما انزلنا عليك الكتاب عَلَيْهِمْ عليهم ان في ذلك لرحمه وذكرى لقوم قُلْ كَفَى بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُنَاءَ ذَائِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْ لَذَا أَجَلٌ مُسَمَّا لَجَاءَهُمُ الْعَذَابِ وَ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 ارضي واسعة فان يا كل نفس ذاائقه الموت ثم الينا ترجعون والذين امنوا وعملوا الصالحات لنبوي من الجنه غرفا لنبوي من, الجنة غرفا تجري من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 من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله لا يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم من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 لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم مشركون ليكفوا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم